بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية آية الكرسي هذه الآية الكريمة العظيمة التي نصول ونجول وندندن حول أنوارها التي لا تخب أبدا لأنها تحمل القضايا الكبرى لتوحيد الخالق جل في علاه يسعدنا ونشرفنا بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعصرة مرحبا في الدكتور مرحبا في شو مصدر أهلا وسهلا بك وسهلا بك كما أيضا أقول وأكرر يعني كلما تجولنا مع آية الكرسي ازداد شعورنا بالحلاوة والأصالة ومتانة التوحيد في القلب وقضايا يتم تناولها لم يكن يتصور المسلم العادي أن يقرأ هذه الآية التي لا تأخذ منه إلا دقيقة أو دقيقتين في التلاوة أنها تحمل كل هذه المعاني الضخمة التي لا ينبغي أن يتركها أو أن يفرط فيها أرجو بعد هذا البرنامج لكل مسلم كل مسلمة حينما يعيد قراءة وتلاوة آية الكرسي يشعر أكثر بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته توحيد. وكماله وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم كانت حلقة وما خلفهم حلقة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هي حلقتنا اليوم تفضل فالدكتوري الله يحفظك وبرك فيك الشيخ مصطفى وعزيزيك الخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في الحقيقة آية الكرسي رسالة عالمية لسائر أفراد البشرية ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم بـ بـ بالرسائل العقلية اللي يخاطب فيها العقل والفؤاد واللب ان الواحد يحيي فطرته من خلال توحيده لرب لأن التوحيد يرفع الشخص ويضعه في مكانه الصحيح مفتقر إلى الله وحده التوحيد عزة يشعر بعزة الحق سبحانه وتعالى إذا تعزز بعزة الله ولذلك النبي على السلام أفضل الخلق على اعتبار ان أفضل الخلق عباد الله عز وجل فبسبب كمال العبودية أثبت كمال الربوبية رب العزة والجلال فوحد الله كما ينبغي والذي يشرك بالله عمله قد حبط على الإطلاق بسبب شركه لأن الله عز وجل لما ذكر في وصفه أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الآية فهى خطاب تحت الكلمات المعبودات التي تتوجه إليهم هذه لا تعلم شيئا على الإطلاق عن نفسها وهذا علم الله بها أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه تبعوا علمهم هم عن ربنا الولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تصور أنا هذا رب مسأل بسيط لعلي تتضح منه الفكرة في أي يعني فهم وقته في جهاز الاستخبارات بين الدول اللي نظام التجسس يعني الدوله اللي اقوى احاطه بغيرها بتبقى موصوفه بالقوه والتمكن في الاستخبارات يقول لك عارف كل صغيره وكبيره عنك وانت ما تعرفش عني الا اللي, اللي انا بسربه لك من المعلومات تصور الحتة دي أوه. يعني أنت تعرف عني إيه ما تعرفش عني أقولك ما نحن عايزين يأخذ عننا معلومة إلا اللي إحنا نوهمه أنه هو بيعرف عننا حاجة من خلال اللي إحنا بنصربه من المعلومات تصور المعنى ده كده ده يجز في حق الله قياس الأولى لأن ألوى لله المسأل الأعلى فكأن الله يقول هذا علمي بهؤلاء المعبودات التي اللي... توجهتم إليها من دول الله عز وجل ولا يعلمون شيئا عن أنفسهم إلا إذا شاء الله عز وجل أن يعلم فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما هو العلم المقصود هنا القضية العلم هنا المعلومات التي يعرفها البشر لأنهم لما وصفوا الـ الـ الـ هذه المعبودات أو الأولياء على زعمهم بأنهم يعلمون عن اللوح المحفوظ كذبوا في ذلك ده في الحقيقة محدش يعرف شيء في هذا الكون إلا من خلال ما شاء الله أن يعلمه ولذلك هنا ايتي مرة ذكرها في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فاستسنى لكن هو ألف في سورة طه ولا يحيطون به علمه مرة واحدة هنا بشيء من علمي وفطاها لا إلا بما شاء استثناء بمشاء. هنا في الدنيا مم. في آية الكرسي قال إيه ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء لكن لما تكلم عن الأخرة وحن نرجع لها بالتفصيل قال ولا يحيطون به علم يعلم ما بين يديهم وما خلفهم برضو مم. ولا يحيطون به علم بس تشوف الفصل من الاتنين لأن أصلا كلمة يعلم ما بين يديهم وما خلفهم دايما بتيجي بعد الشيخ مصطفى الكلام عن الأنداد ودعاء غير الله عز وجل م. يا ربنا أقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فأراد الله أن يثبت أن كمال القدرة له وأن له ما في السماء والأرض وإن المعبودات الأخرى لو الزباب أخذ منهم شيء هما لا يخلقوا ذبابا مش الاثمات والارض ولو اخذ منهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ولا يستردوه وودوه هياخد ايه يعني جرام ولا مايكرو جرام ما يقدرش يجيبه ما يقدرش يستردوه ثم قال الله تبارك وتعالى ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره أي عندما توجهوا إلى غيره ودعوهم من دون الله عز وجل واستغاثوا به ثم قال الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير بعد بيقول ايه يعلم ما بين ايديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يبقى ذكر الكلام ده بعد دعاء غير الله عز وجل والتحزير من دعاء غير الله عز وجل ثم قال للناس النفس المنهك برضو في عينة الكرس يَا الَّذِينَ أَمَا اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَةِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يعني دعوة للعبادة عبادة الله و بدل من أن تبعوا هؤلاء وتتوجهوا إليهم لأن القضية خطيرة شك مصطفى ولازم فيها من المصارحة والمكاشفة للحقيقة صحيح ما ينفعش السكوت نيجي بقى لأيت الكرسي هو بقول يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم مرة يقول ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء فاستسلم ما شاء أن نعلمه هي مجموعة العلوم اللي بيحصلها البشر لأن فيه حاجة غيبية أنت ما تعرفهاش وأنت تعرف عن ربنا إيه ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن نفسه في كتابه أو في سنة نبيه احنا ما نعرفش عنه إلا من خلال الطريقين الطريق الأول طريق الأسباب المشهودة اللي نتعرف من خلال الآثار على رب العزة والجلال مم. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المثير ده اسم دليل عقلي في التعرف على وجود الخالق لكن لو أنا عايز أعرف أسماءه وصفاته والكيفية اللي هو عليه قال لي ما تعرفهش صعب عليك ده أنا بقولك هو فيه وصفه كذا هو فين على العرش والعرش فين فوق السماء شكل العرش إيه أبعاد وإيه نظام وإيه الله أعلم ده حاجة من عرفهش الله ربنا سبحانه تعالى هم. طب الملائكة شكلها إيه الجنة النار ده حاجات الواحد يتطلع إلى معرفة حقائقها لأنها حقائق سأنواجوعة هم. لكن في الدنيا قال لك لا أنت ما تعرفش إلا الأسماء بس ادل عليها ولذلك إيه وأنت في... مبتلى بالإيمان, بال... بالإيمان, بالإيمان والتصديق بها. حتى دي في المسألة آية الكرسي بتصحح عقيرة أوه. في توحد الأسماء والصفاء ضل فيها المتكلمون من الأشعرية ومن قبل المعتزلة ومن قبل الجهمية ضل لهم ليه؟ لأنه يقول لك إحنا لا نعلم عن الله تبارك وتعالى لا المعنى ولا الكيفية نقول لهم لا الإمام ملك لما سئل كيف استوى على العرش فالاستواء معلوم، يعني معلوم معناه أن ربنا فوق العرش كما أخبرنا والكيف اللي عليه الاستواء هو فيه كيفية، نعم فيه كيفية بس من الذي يعلمها؟ يعلمها رب العزة والجلال، إحنا ما نعرفهاش فلما يقول لي كيف استواء العرش؟ أقول لك والله ما عرف لو شفتها أقول لك لأن شفته ولشفته له مثيل طب هل العرش ربنا زي عرش سليمان والعرش الإنسان؟ أقول لك لا شتان الله عز وجل ليس كمثل شيء فنفوض العلم بالكيفية الغيبية إلى الله أما المعنى فقد علمنا إياه لأنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فشاء أن نعلم معنى الكلام الدل على الحقيقة لكن كيفية الصفة نفسها وكيفية العرش وكيفية السماء وصدرة المنتهى وكيفية ما في الجنة أبدا هذه أمور لا نعرفها إلا أن نصل إليها نحن نعلم بوجود نؤمن ونصدق بوجود هذه الأشياء لكن الكيفية لا يعلمها إلا لا يعلمها إلا فهم بقى عند المعتزلة والأشعرية والمتكلمين يقولك إيه الكيفية ما هيش موجودة أصلا ما فيش حاجة اسمها من أصله حقيقي في حاجة اسمها استيلاء وقهر فعايز يزيل المعنى الحقيقي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده إن ربنا على العرش نعم وهو فوق العرش نعم عشي كده بيفسروا الرحمن على العرش استولى استولى تستولى ده خطأ ده خطأ طبعا مم. وده تحريف للكلم عن مواضعه لأن ما في معنى استواء استولى فهنا في المسألة هنا بربنا بقول ولا يوحيطونا بشيء من علم إلا ما شاء هو مذهب السلف أن تفوض المعنى نقوله غلط لو كان تفوض المعنى أو معنى الكلام ملوش أو كلام الله بلا معنى يبقى ربنا بيخطبنا به ليه ده كلام له معان ولو حقائق دلت عليها انا ما اعرفش بس شكل الحقيقه ايه أوه. الكيفيه شكلها هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى اخفاه انما تقولي لا ان المعنى ماهوش معلوم يبقى القران ده لازم تقولك قص يعني طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم طريقه السلف اسلم ليه يقول لك اصل بيقولوا كلام ربنا بلا معنى ما احناش عارفين معناه اخبر لك ازاي الخلف فهمين المعنى ايه هو المعنى يقول لك ايه اصرف الظاهر اللي انت فاهمه إن بينزل للسماء ما بينزلش اللي بينزل ملك إزاي؟ يأتي لفصل القضاء ما بقيش يأتي أمره فهنا صرف هذه الحقائق اللي ربنا أثبتها لنفسه وجعلها من باب المعاني والخيالات ولذلك احنا بنقول لا ربنا قال ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء فشاء أن نعلم معنى الكلام إلدال على أوصافه لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله الكيفية الحقيقية لا يعلمها إلا الله طيب ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء علاقتها بقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا اللي إن شاء أن تعلم أن فيه روح موجودة فيك ومحدش يقدر ننكره ما كيفيتها ما شكلها كيف تنتزعها الملائكة من البدن عند خروجها دي أمر بقى مش مالكش دخل فيه لأن معلومتك ما تدرش توصل كده ربنا حدد المشاء الغايت هنا ما شئت إن أنت تعرف بس إن فيك روح الملائكة تعرف أكتر منك لأن هي بتقوم بانتزعها فعلمها مما يشاء فكل المخلوقات لا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء شفت بقى حتى اللي عبدوا الملائكة. الملائكة لا تستطيع أن تعرف عن الروح إلا ما شاء الله أن يعرفها فيقوم بنزعها فربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لكن خلينا بقى في, الـ في, الـ في الأجمل من كده شيخ مصطفى فإن ربنا يقول في الآية التانية ولا يحيطون به علم ده في سورة طه في سورة طه بيقول كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وبتكلم عن المعرضين اللهم أشركوا بالله وتوجهوا إلى المعبودات الأخرى شوف يا شيخ مصطفى وولئي خالدنا فيه وساءة لهم يوم القيامه حمله يوم ينفخ في الصور يبقى الكلام دلوقتي لما يقول يوم ينفخ في الصور في كل اللي جاء الكلام عن يوم القيامه ولا في الدنيا يوم ينفخ في الصور عن يوم القيامه عن يوم القيامه هو ربنا كلمه عن يوم ينفخ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يبقى الكلام عن اللي حيح... الكلام اللي جاي دلوقتي عن اللي هيحصل يوم لكن ايه الكرسي كانت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا عن عقيدة الله عن عقيدة, عن عقيدة الناس في الله فقال الناس يعلمون عن الله ما شاء الله أن يعلموا آه. وخصوصا المعبودات اللي أنتو عبدته نتابع بقى الشيخ مصدر تصحيح مفاهيم وتصورات شوف في الأخرى بقى أبو الإيل يوم ينفخوا في الصور ونحشر المجرمين يوم إذن يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة ده عشرة طيام اللي عدتوهم يعني نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم ده يوم واحد بس اللي عدتوه الحياة دي كلها يوم واحد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمت يومئذ برضو يوم الإيامة كلام ده يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس عشان قضية الشفاعة اللي كلمنا عنه في الموقف شوفوا الموقف يا شيخ مصطفي يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له إيه قولا يبقى تكلم عن الشفاعة هنا هو ثم قال بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم ما استثناش في التركيب القرآنية التقربه الله حلو قوي ما شاء الله شوف دي يا شيخ مصطفى هم بيقولوا لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء مم. قالها بعد يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وقبله من ذا الذي يشفع عنده الا باذن مم. الكلام هنا لسه في وقت فبيدي لا تعبدوا الا الله في الرساله العقليه اللي لكن لما ما في الشفاعة هتنفع برضه إلا بإذنه هناك وبعدين يقول لك إيه يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وحلهم دلوقتي حال وهم بين يدي الله عز وجل مش بقى عارفين حاجة لا خالص ما فيش أي نسبة من العلم اللي ربنا علمهم في الدنيا كمان إذا راح لأنه هو في موطن مش قادر يخلص نفسه قال يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم لأن موقفه هناك في زلة وصغار وغير ذلك من الشخص ما يتفكرش غير في أن ينقو بنفسه تذهل مش... كل مرضعة شف... عما أرضعت ذات شف... وتح... شف... وتح... شف... حمل... حملها. حملها وترى الناس سكارة ومهم سكار هم لا لكن شوفوا السياق بينه يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له مم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن هو أل الرحمن هنا نعم الرحمن ليه هو قال الرحمن مع أنه ألف هيئة في الحي القيوب لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه الرحمن لأن الرحمن على العرش استوى الله. والله يأتي على عرشه إلى أرض المعشى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه الرحمن ورضي الله قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هو ألف آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم م. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء عشان إحنا في الدنيا هو وإنت ممكن تعرف عندك فرصة وربنا علمك فارجع إلى ربك ووحد ربك وقل لا إله إلا الله لا تشرك بالله شيئا لأن هناك وقت من الأوقات حيقول لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم فضلت العلوم وتخلفت الفهوم وهم بين يدي الحي القيوم يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خا عمل ظلم واعظم انواع الظلم للشراك أن بالله, بالله او ان يعني يقول المرء على ربه سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله ولا او ان يتخرب ليس له يعني عن طريق غير شرعي توسلا واستغاثه بمخلوق أو كذا وكذا إلى كل هذه الأمور أنت فصلت فصل رائع وجميل فضل الدكتور بين الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن ما يحيط به الله تبارك وتعالى وأن هذا متعلق بحياتنا الدنيا وهناك أيضا ما يتعلق يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, خلفهم دي في الدنيا والآخرة. في ال... نعم لكن ولا يحيطون به علم الكلام ده في, في الآخرة هذه في سؤالية الكرسي لا معنى ولا كيفية سبحان الله سبحان لكن لأن ساعتها العقل بيوزن ولذلك إيه يعني حتى عائشة لما يعني أنا عايزين نقول أن هذه فرصة يعني يتعرف الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى عقيدة أولا يعرفوا ربهم وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة التي سيقابلون بها هذا الرب الذي عرفوه عن طريق الفهم الصحيح وعلى عبدوه على منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح حتى إذا قبلوه رضي الله عنهم, عنهم. ولذلك قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه وانت قلت أن الشرك ظلم عظيم ودلأ له ربنا سبحانه وتعالى في التنبيه بتاعك نعم. ثم قال بعدها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فلا يخاف ظلما ولا هضما يا سلام وبرضه وهو مؤمن, وهو مؤمن. لازم. العقيدة. العقيدة تكون في القلب مم. والتوحيد يرسخ في قلب الإنسان ويشعر بعزته كرجل موحد افتقر إلى رب العزة والجلال من أخطر الأمور فض الدكتور أن يعمل الإنسان أعمالا كثرت أو قلت ثم يبنيها على غير عقيدة أو على عقيدة فاسدة فتأتي هذه الآية المزلزلة التي تبين ما يتبدد من أعمال العباد لأنهم ما فعلوها لله أو قامت على غير أصل أصيل من عقيدة سليمة وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل عملوا وتعبوا فعلا فجعلناه هباء منفور في منتال خطور الله يا شيخ مصطفى يعني الواحد كل ما يعيش مع كل فقرة من آية الكرسي أنا وأنا بكتب في كتاب باية الكرسي أنا بقال لي فترة طولة بكتب فيه مم. بس سبحان الله يعني شاء ربنا أن احنا نسجل حلقاته الأول قبل ما نعمل أو ما الناس يتموا يعني فيعني أحياناً بقى الواحد يعيش من الآية يتكلم فيها أو يخطف فيها سبحان الله يعني الإحساس الإيماني اللزة الإيمانية وإحساسك بتوحيد رب العزة والجلال في قلبك وإن الواحد يعني يشعر بالعزة بالعزة عزة الإسلام كلما ازداد عبودية لربه فلما الواحد يقولك أنا بتعزز بنفسي أو بمالي أو بجاهي أو ما شابه ذلك بئسة هذه العزة التي تخلي الواحد في انحطاط يعني الناس اللي هم عايشين في الدنيا لأنفسهم وعايشين في الدنيا ليجمعوا الأموال وفقط أين هؤلاء من النعيم واللزة الحقيقية في الإيمان برب العزة والشلام الراحة النفسية اللي بيشعر بالإنسان هو بيسجد لله أو يقوم من الليلة زي من نبع السلام يقول أفلا أكون عبدا شكورا أوه. لأن نعمة التوحيد أحس بها صلى الله عليه وسلم نعم. وهو يقوم ويصلي يعني بعض الناس يروح يصلوا مثلا التراويح وفي نفوسهم مشقة ويقرأوا القرآن ويقول لك أنا بأدي واجبه خلاص لا إحنا عايزين روح العبادة الاحساس الإيماني في العبادة اللي تشعر به بأنك عبد وهو رب يعني الشيخ السامي تيمية رحمه الله كان دايماً لما يعد مع نفسه كده ويكلم ويقول وَالْفَقْرُ لِي وَصْفُ ذَاتٍ لَازِمٌ أَبَدًا كَمَا الْغِنَى أَبَدًا وَصْفٌ لَهُ ذَاتٍ يعني أنا أشعر بأنني فقير ده في حد ذاته نعمة ما بعدها نعمة الفقر الاختياري إلى الله تبارك وتعالى فأيت الكرسي صراحة صححت الكثير حتى في قضايا دقيقة من قضايا الكلام والعلم أن يكون مذهب السلف الصالح أن نفوض العلم بالكيفية لا العلم بالمعنى فالعلم بالمعنى معلوم لنا علمه الله عز وجل مما شاء أن نعلمه فكيف نوفده ونفوضه ونقول لكلام الله عز وجل كلام بلا معنى ومالوش معنى هناك س... حقيقة أخرى فضل دكتور اسمح لي يعني حينما نقرأ عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحدثنا ربنا عن نفسه وعن ذاته العلية في آية الكرسي بالذات يشعر المسلم بالفخر والعظمة والاعتزاز بأنه يعبد هذا الرب سبحانه وتعالى الواحد الأحب ليتظهر هذه هذه المنة الكبرى حينما يقرأ عن الله الذي يتحدث عنه النصارى في الأفيئة ناجلهم أو اليهود في توراتهم أو في الكتب الأخرى فثم يقرأ عن الله تبارك وتعالى عند في في مصحفنا في القرآن في آية الكرسيه يشعر فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبديه الكتابة ولم, ولم يجعل له عواجة نعم م. نعم والله يا شيخ مصطفى يعني في أنا أقول لك أنا أقرأ كتاب وأنا أعمل كتاب أقل كتاب ثم شتان ثم شتان درسة مقارنة بين هي دراسة مقرنة بين النصرانية أو كتاب مقدس عند النصرى والإسلام فوانا أنا بقرأ فوجدت شتان غريب أوي فرق كبير جدا انت هم عندهم على فكرة عندهم التوحيد بس ده مش باين للعامة لكن ليقرأ بتجرد وإنصاف بيشوف التوحيد على طول بيشوف مدير كلام فهو أنت بتقرأ فبتشعر بالآية اللي عندنا ساعة ما تقرأها عندهم تشعر بشيء غريب جدا خشية في القلب ذلك زي ما ربنا وصفهم بنفس بز... الوصف ذلك بأن منهم قصصين ورغبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق عرفوا من توحيده, سبحان توحيده لأن الآية هي نفسها بس عندهم بصياغة اكتشفوا بها اللي قالوا محمد صلى الله عليه وسلم أو. قمة التوحيد والكمال يا شيخ مصطفى لو جليت ما في الكتاب المقدس على ضوء المقارنة اللي عملناها حتى في كتاب شتان مية وسبعين أو 180 شتان كل شتان وغل صفح ومجرد المقارنة تقول سبحان الله من الذي أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أي واحد صادق مع نفسه لو قارن بتجرد وإنصاف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي المسألة هنا التوحيد له لزة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف الكتاب بالإحكام ولما قال ولا يحطون بشيء من علم إلا بما شاء فشاء أن نعلم عن هذه الآيات المحكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب لكن تكل... أشعر فضل الدكتور أنت يعني في دراستك العقيدة بمناسبة وطبع معنا آية العقيدة الكبرى هي آية الكرسي يعني أمثلك وصراعك مع الفرق الضالة والفرق الضلة بالمناسبه يعني فيها شبه من حاجه بيسموها الكلاب الضله يعني برضه الضلال يعني قريب من <تصفيق> لكن على اي الاحوال اشعر أنك تذهب لصلاه الفجر فاشعر بما يشعر به المسلم وهو ذاهب لصلاه الفجر تحديدا وتنبح الكلاب حوله وهو ما زال يشعر باللذه <تصفيق> لانه سيذهب ان هو رسم خطا خطا مستقيما وقال هذا صراط الله م. وخط عن يمينه خطط وعن يساره خطط وقال هذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها والشيطان إذا نبح إن الشيطان دايما يشبهه بالكلب مم. إذا نبح الشيطان فما ينفعش معا أن تتدي له طعامه وشرب عشان يسكت ومن الفرق الضلة ما من يشبهه في الحديث تقريبا بكلاب أهل النار نعم كثير من الضلوا من اللي ضلوا من الخوارج ومن غيرهم م. لأنهم يعني ضلوا عن الصراط المستقيم ونبحوا و... على قافلة الحق نعم التوحيد. ونبحوا على قافلة الحق و... وكل من خالف ودافع عن مخالفة أصلاح أنه يتبقى المخالفة سببها لأن برطو كثير من عوام الناس يتبعون الفرق دون أن يشعروا أي. يعني عوام الشيعة زنبهم إيه م. عوام الصوفية زنبهم إيه أخبالك إزاي هؤلاء إذا عرف الإنسان منهم الحق تقول بصد لا يقلب يميل إليه فإن تعصب إليهم يبه هو المسؤول وهو اللي صار خلف الخطط اللي على اليمين والخطط اللي على اليسار ولذلك كان توحيد رب العزة والجلال هو صراط الله والنور. النور فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سبت عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل الجنة اللهم أمين الله أبى أمير. إلا أن يكون خلف رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة العلامة الكبير أستاذ بطور <تصفيق> محمود <تصفيق> عبد الرازق الردواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعصرة الذي كما رأيتم يصول ويجول بنا فيما يدين العقيدة الكبرى من خلال هذه الآية العظيمة آية الكرسي وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى فيها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء حتى نلتقي في الحلقة القادمة أشكر لحضراتكم وشكرا كذلك لمخرج البرنامج هشام النجار تحياتي لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahir Rahmanir Rahim Allahu ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa ma fis samawati